يقول أحسن الله عليكم هذا السؤال الرابع في اللقاء يقول عندنا مسجد في فرنسا بحينا وفيه كتب بعض المخالفين ونحن نرتاده للصلاة فيه فهل يجوز لنا إثلافها أم ماذا نفعل كيف يقول عندنا مسجد في فرنسا بحينا وفيه كتب بعض المخالفين ونحن نرتاده للصلاة فيه هل يجوز لنا إطلافها أم ماذا نفعل هذا المسجد حسب ما عرفته في البلاد الأمريكية والأوروبية أن كل مسجد له إدارة فما أتي به المسجد يكون ضمن إدارتهم فلا تتعدوا عليه يا معشر السلفيين. نعم عليكم النصيحة لهذه الإدارة هو بيان ضلال هذه الكتب مثل كتب سيد قطب وكتب حسن البنا وفتحي يكون ودعو يكن وغيرهم من كتب ما يسمون بالمفكرين فإن استجابوا فبهو نعمة وإن لم يستجيبوا فدعوهم نعم وصلوا مع المسلمين وإن كانوا إلا من بدعته مكفرة فلا تصل خلبه